وَأَنِ لو اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَصَيْنَاهُمْ مَا أَنعَمَ عَلَّنَا اسْتَنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا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 قل إني نيء جير لي من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالته وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ كِيْهَا أَبَدَا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 إلا من يرتب من الرسول فإنّه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغ رسله ربهم وأحاط بما لديهم وأحاط بما لديهم وأحاط كل شيء عددا